بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم التاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما